ما كنرضاش نكذب و واحد في الكوره الارضيه ما كيخلي عني ولا خليني نكذب يعني شكون شنو السبب اللي كيجعل الناس يكدبوا واش الناس كيخافوا وانا ما كنخافش من العباد من البشر ما فهمتش ما فهمت شنو السبب اما بقيت تكون عندك مطاعم يعني كدير كدير الطماطين كنقولوا كدير الطماطين كن عندك مطاعم اولا دي شي حيث انتا سريح معا نفس لان انا شي صاريح لان الله انتشي قضيت ما كان نكذبشي ما كان كدبشي. انا بغيت نعرف علش ما كان نكذبش انا ديما شك شك في واحد ما كيخلي عني ولش حزن اللي يضغط عليه نكذب كان نقول قوي صراحة و الدنيا هني وقع في الدنيا قاع في صباح الخير <تصفيق> احنا عدنا الليل هنا في كندا